قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف برهيم وموسى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 نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من قريع لا يسمن ولا يؤني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبري كي تخلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أستعليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن علينا حساب